queda queda queda القعده والمعتدي انس بونتوقي بادي والنصر وصالي امصاص الملغم يكتمل الانفاس والقنابل شضايا هزت جبالي والقنابل شضايا هزت جبالي في المعارك ندق الكفر والانجاز وين يا غازي تصيد نار يشعالي في المعارك ندق الكفر والانجاز وين يا غازي تصيد نار يشعالي وفا بالوفا والصبر للمقياس والكرم والشاجعة صرحها عالي والكرم والشاجعة صرحها عالي <تصفيق> وهل الثكالي بالأجواد خير الناس دامهم في المعالي حياروا بالي بالكرم والضيافة فقوا المقياس جبلهم جبل يعدل بالفرجالي من قرش العروف أصلها وساس يركبون المخاوف رغم الأهوالي Yorga خوف رغم الأولي كفتوا رفضة ونسوهم الوسواس بعلهم في المعارك نفس الأقوالي في قتال الخوارج هم شداد الباس للشهادة ساعه الأول مع التالي للشهادة ساعه الأول مع التالي <تصفيق> قاعدة قاعدة والمعتدي يندس بندقي في يدي والنصري والصالي الرصاص الملغم يكتمل الأنفاس والقنابل جوايا عزت جبالي والقنا بالجوايا عزت في المعارك ندق الكفر والانجاز ويغازي غازي تصيد النار في المعارك ندق الكفر والانجاز ويا غازي تصيد النار يشعالي الوفا بالوفا والصبر لا ماجيش والكرم والشجاع صراحه عالي عالي قاعدة قاعدة والمعتدي يندس بنتقي في يدي والنصري والصالي الرصاص الملغم يكتم الأنفاس والقناب الشاضية هزة جبالي والقناب الشاضية هزة جبالي